وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّهَا أُلَّا إلَّا وَمَا أُرْسِلُ عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَظُلُّونَ الثويب الكفار ما كانوا يفعلون